book 2 50 e 7 57 57 t 100 عند الطبيب عند الطبيب كم takim t ميكو عندي موعد مع الطبيب عندي موعد مع الطبيب كم ني تاكيم ن اورن فيت الموعد عندي في الساعه 10 الموعد عندي في الساعه 10 سي ا كيني امري ما اسم حضرتك؟ ما اسم حضرتك؟ زيني فينت ن ذومن ا بريتيس يولوتيم تفضل اجلس في غرفه الانتظار تفضل اجلس في غرفه الانتظار ميكو فينت تاني الطبيب سياتي حالا قال طبيب سياتي حالا كو يني سيغور تأمينك الصحي مع اي شركه تأمينك الصحي مع اي شركه تشفار مود ت باي بر يو بماذا اقدر ان اخدمك بماذا اقدر ان اخدمك ا كني ذنب هل تشعر بالم هل تشعر بالم كو يوبم اين الموضع الذي يؤلم اين الموضع الذي يؤلم كم جسمون ذنب كوريزي اشعر دائما بالام في الظهر اشعر دائما بالم في الظهر كام شپش هيمبيه كوكه عندي صداع في اغلب الاوقات عندي صداع في اغلب الاوقات نونيه هر كام vimbe barku Ash'ur ahyanan bi alam fi al batn Ash'ur ahyanan bi alam fi al batn Zbuloni piesen e siprme trupit julutam Min fadlik ikshif al nisfa al ulwi min jismik Min fadlik اكشف النصف العلوي من جسمك اشرحني على كرهفات يلوتم من فضلك تمدد على السرير من فضلك تمدد على السرير تنسيوني اجاكوت است ن رغو ضغط الدم تمام ضغط الدم تمام. بو يو ياب 1 قيلبر. اعطيك ابره حقنه. اعطيك ابره. بو يو ياب تابلته. اعطيك حبوب. اعطيك حبوب. بو يو ياب 1 ريچيت. بر ن فارماسي اعطيك وصفه طبيب للصيدليه اعطيتك وصفه طبيه للصيدليه